للحزن في صدري مكان ومنزله الله ترحمني ولا تغضب علي وننت يحلم السنين المقبلة معاد في صدري مكان اللي زعلي اسمع كلامي وانتبه لا تجهل الحب لك وانت الحبيب الأولي يحبك بكل السنن والامثله والمذهبين الشافعي والحمبلية فلت تعيون الغلاء الغلا السلام عليكم أحبك أحبك بكل السنن والامثله والمذهبين الشافعي والحنبلي فلتت عيون الغلا قم دلل هس لمسلم لي على القلب الخليانه ثلاث شهور عندي مشكلة يذوب قلبي بالفراق ويصلي تعال نبحث في بنود المسألة وارتاح فكرك لا يغيظ ويمتلي واحد كذا قبلك يبيني مسألة مساله الله الوالي ولا غيره ولي زرعت حبك سنبله في سنبله حتى غدا غصن الغلابك مايل ولا جنات السنين الممحلة يمرني شهب الغمام وينجلي يهوه يا كل العناية من هله ترى قطعت الرجابي من هلي اسرفت في قلب حنانك مدهله لمنك ثنيت القوام الممتلي وشلون تتركني وأنا كلي وله شلون حتى الصوت بخلبه علي إلا إذا به شيء وجهله معذور واسمع من حبيبك ما يلي إنه يحبك حبه المستقبلة محبة الشيعة سيدنا علي